أعوذ بالله السمين عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم مبارك على النبي المصطفى وآله المستهملين الشرفة أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى المحسن هذا الاسم ورد في السنة النبوية مطلقا يفيد المتح والسناء على الله جل وعلا منونا مسندا إليه المعنى محمولاً عليه مرادا به العالمية دالا على كمال الوصفية فقد ورد في معجم التبراني الكبير وصحاء الألباني من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان وورد من حديث شداد بن أوس أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحته وورده عند الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس لكن فيه ذكر الوصف دون الإسم قال شداد ثنتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته إذن هذا الإسم ثبت بالسنة المطهرة لم يرد هذا الاسم في القرآن هكذا اسم الله تعالى المحسن بالشروط التي وضعها أهل العلم لتعيين أسماء الله تعالى وصفاته لكن ورد في السنة المطهرة الصحيحة هذا الاسم مكتمل فيه الشروط إذن اسم الله تعالى المحسن ثبت بالسنة المطهرة هذا اول اسم نتدرسه يكون قد ثبت بالسنة المطهرة وليس له أصل في الكتاب العزيز المعنى اللغوي للإحسان الحسن نقيد القبح حسنت الشيء أي زينته وأحسنت إليه وبه قال أبو الهيثم في قول الله تعالى وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن قال احسن بي اي احسن الي وقال تعالى وصدق بالحسنى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قالوا الحسنى الجنه صدق بالجنه وقالت تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن قال ثعلب الاحسان هنا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فائدة بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم قال الرغب الأصبهاني الإحسان على وجهين أحدهما الإنعام على الغير والثاني إحسان في فعله إذا علم علما حسن أو عمل عملا حسن يعني العلم الحسن والعمل الحسن يعني معنى الإحسان يدور حوله هذه المعاني يدور حول معنى التزين الإنعام على الغير إحسان في العلم إحسان في العمل وعلى هذا قول أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه كان يقول الناس أبناء ما يحسنون عبارة جميلة المعنى أن الناس دائما ينسبون إلى ما يحسنون وقد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له شوفوا الكلام جميل زي عشان كده المعنى ده الفقهاء والعلماء اتكلموا فيه قالوا ايه قالوا ان مرتبة الإحسان هي أن تعلو درجة الواجبات والمستحبات فتصل إلى المباحات فتقلبها اما مستحبات او واجبات يعني ينظر مثلا في شيء مباح ليحوله الى واجب وان كان النذر يعني صنعة البخيل لكن يألو على نفسه فعل شيء حتى يحول هذا الامر الى امر واجب او ان يقلبه الى امر مستحب ينو فيه نية الحسنة فينقلب هكذا فيقولوا ايه الاسلام درجة الاولى فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والايمان فعل المستحبات فضلا عن الواجبات وترك المكرهات فضلا عن المحرمات والإحسان يعطي أكثر مما عليه يحول المباح إلى مندوب أو مستحب أو واجب فالإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له ولذلك فتحر الإحسان ندب وتطوع يعني أن تكون محسنا هذا أمر مندوب إليه لقد قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن من أفضل من هذا؟ هذا ندب إليه الشرع أن يقوم الإنسان بمقام الإحسان قال المناوي الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي هي الكلام الجامد ده الإحسان إسلام ظاهر لأن العلماء فرقوا ما بين الإسلام وبين الإحسان فقالوا أن الإسلام يكون في الظاهر انظر قال أنت شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا شهادة ينبغي أن ينطقها الإنسان بلسانه على ملأ من الناس ليعرفوا أنه قد دخل في الإسلام فهذا قول باللسان ثم يقيم الصلاة وهذه أعمال الجوارح وإحسانه تلزمه صلاة الجماعة ويلزمه أن يصلي هكذا وهذه الصلاة تكون على مرأة ومسمع من الناس ويؤدي زكاة وهذه زكاة تخرج لفقير هذا الفقير المستحق لها أو أصناف الزكاة المعروفين ويصوم رمضان ويصوم رمضان هكذا كل الناس يجتمعون على هذا الأمر وربما يفترون مع بعض الكل العمل ظاهر ويحج العمل الظاهر فكل هذا امر ظاهر تصنعه الجوارح لكن المنزلة الأعلى هي منزلة الإيمان وهنا يتكلم عن القلب فيقول أن تؤمن بالله وحقيقة الإيمان تصديق بالجنان يصدقه عمل في الخارج قول باللسان عمل بالأركان قلنا النونات الخمس كل شوية نحفظه لكم علشان تعرفوهم كويس قول باللسان عمل بالاركان تصديق بالجنان يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان نونات خمس هذا الايمان حقيقته اين التصديق الوجداني يعني عمل القلب كلما يزيد كلما يزيد الانسان خشي كلما يزيد ايمانا كلما يزيد توكلا يزيد ايمانا كلما يزيد انابة كلما يزيد ايمانا اعمال القلب هنا يقول المنوي عبارة ماتعه. يقول اسلام ظاهر يبقى هو وصل للمرسل وبعدين يقيمه إيمان باطن يبقى الاتنين مع بعض يبقى موجود عمل في الخارج وموجود يقين في القلب إيمان باطن يكمله إحسان شهودي يكمله منزلة الإحسان التي هي أعلى من هاتين المنزلتين يقول شهودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه هو هذا الشهود المقصود كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إما أنك تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى وقربه في كل عمالك في كل فصل إلى هذه المنزلة العظمى أو أدنى منها أن تراقبه سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه لا يستشعر هذا الأمر فإنه يراك يبقى المراقبة واصلة المنزلتين في منزل الأولين إيه؟ هو يرى الله سبحانه وتعالى بعين البصيرة وهكذا يرى الله سبحانه وتعالى بالقلب ليست رؤية حسية ليست رؤية العين رؤية القلب إحساس يعني متلمسه دائما أبدا أبدا قلبه مستشعر وجود ربه سبحانه وتعالى فإن لم يكن هكذا القلب مش جايب ديه لا أقل من أن يستشعر أن الله نظر إليه وأن الله مطلع عليه الأولانية شايف الثانية مشوف الأولانية يرى الثانية يرى هي دي العبارة نحفظها علشان مهمة أول لأنه منزلة الإحسان دي المنزلة العظمى نسأل الله تعالى أن نكون من المحسنين اسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي قال أبو البقاء الكفوي صاحب كتاب الكليات الذي يذكر فيه المصطلحات أحد الكتب المعتمدة في ذكر المصطلحات فيقول الإحسان هو فعل الإنسان ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به كإطعام الجائع يصير الفاعل به حسنا بنفسه بيعرف الإحسان بمعنى تاني يقول إيه إن الإنسان يعمل حاجة يتعدى نفعه فيها لا لنفسه فقط بل لغيره هنا الإحسان عشان كده أطعم الطعام إطعام الجائع الفعل ذا هو مش هيستفيد منه هو كشخص حاجة لكن يلحقه الحسن بصنيعه ذلك يعني أنا ما استفدتش حاجة أنا أدت الأكلي أنا ما أقدتش حاجة أنا أنا ما أكلتش أنا لكن لما صنعت هذا المعروف فيه يلحقني المتح والثناء عند الله سبحانه وتعالى بهذا الصنع بحيث يصير الغير حسنا به ويقول الجرجاني طبعا دي التعريفات اللغوية الإصطلاحية لمعنى الإحسان يقول ما يكون متعلق المتح في العاجل والثواب في الآجل الإحسان اللي يلحقك بسببه المتح في العاجل وكمان الثوف في الاجل ويقول الفيروز ابادي الاحسان من افضل منازل العبودين لانه لب الايمان وروحه وكماله وجميع المنازل منطوية فيه الا الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فالإحسان يكون في القصد خذوا بالك بقى الإحسان بيحصل فيه أن يكون في القصد في النية وهذا بتنقيته من شوائب الحظوظ تنقيته من شوائب الحظوظ يعني ما يكونش حظ للنفس في عمله هو قصده لا مصلحة لنفسه فيه وإنما قصده رضى ربه فقط أدي واحد وتقويته بعزم لا يصحبه فتور فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم إذن عزيمة صادقة هذه العزيمة الصادقة علامته إيه؟ إنه لا يلحقه فطور تلاقيه بيحب شوف أنت كده في أعمال معينة عمل خير مثلاً. عمل خيري بتقوم بيه من أعمال البرج بتجمعوا حاجات وتتدوها الفقراء أي عمل كده فتلاقي نفسك شغال فيه بقوة هذا علامة من علامات الصدق في العمل النشاط في العمل الفطور ده دليل على عدم الصدق ابتداء تقويته بعزم لا يصحبه فطور وبتصفيته من الأكدار الدال على كدر قصده لو تلون لو تعثر إنما يتعثر من لم يخلص من صف صفى صفى ومن كدر كدر عليه لو الدنيا مش مشى معاك يبقى اتهم نيتك ويكون الإحسان في الأحوال وهذا بمراعتها وصونها غيرة عليها أن تحول عايز بقى تبقى محسن في حالك تصل إلى هذه المنزلة العظمى عند الله سبحانه وتعالى يبقى تراعي تصفية الحال وتصون حالك عارف لما تبقى أنت وصلت المنزلة معينة واستشعرتها وما مننا من أحد إلا وربما لطف الله سبحانه وتعالى به فمن عليه بهذا القرب حصل في رمضان حصل في عمره حصل مرة من المرات بعد عمل بر أمت به بعد عمل طيب ربنا فتح عليك فيه الشاهد فوصلت الحال كده فتبقى مش عايز الحال ده يتغير ولا يتحول فيقول فيراعي حاله فيبقى قلبه ده عزيز قوي قوي قوي عليه لانه الاحوال ده هو بيستشعرها بقلبه فيخاف بأنه يبتدي وهو ماشي عينه تقع على متبرجة أو لما يجي يركب في مواصلات يسمع أغاني أو هو وقف مع واحد بيغتاب فالغيبة دي ممكن تأثر في قلبه واحد جايب له سلة واحد فقلبه يتغير عليه فهيتعكر مش عايز هو التعكير ده فيبتدي ينصرف عن ذلك لأنه مش عايز قلبه يزوغ مش عايزه يزوغ عايز قلبه هنا ومن هنا يراعي ذلك عرفته الإحسان ابن القيم يلخص لنا الأمر في بيان مصطلح الإحسان فيقول الإحسان على ثلاث درجات الإحسان في القصد والإحسان في الأحوال والإحسان في الوقت نفهم بقى كلام ده كويس؟ الإحسان في القصد وهذا بتهذيبه علما تهذيب القصد بإيه؟ فهم كلام العالي دلوقتي أنا عايز نيتي تبقى لله بس لن يكون ذلك إلا بعلم علم به سبحانه علم بصحة الطريق علم بالجزاء عند رب العالمين يمثل هذا كله الدافع لأن على الضرب ولا تنحرف وتحسن كما احسن الله إليك يبقى أحسن في القصد يهذبه وشوفه استخدامه من القيم بص الكلمة العالية تهذيبه علما يعني حظ النفس هيبقى موجود وانت جاي تنوي هتلاقي نفسك قاعد بتقول هينبني ايه يعني من الموضوع ده النفس تبتدي تدور انا حتفيد ايه انا لمعد واقف طول الليل ورجل تتورم يا عم ما تشوف لنا عمل خفيف كده ينفع أذكر ممكن الواحد يزكر كده باللسانه خفيفة شوي إنما أقف لغاية مظاهري يبتري بقى يوجعني وكلام ده لا نشوف حاجة ثانية فالناس بتدور على الشريء فيهذبه علما فيبتري يقول لها أومي لقد قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه وقال أفلا أكون عبدا شكورا قيام الليل ده ده بالصالحين العلم يشتغلهم قيام الليل ده منها عن الاثم مكفرة للسيئات مطردة للداء قيام الليل ده هو شرف المؤمن فيبتدي العلم هنا يهذب نيته يبتدي دي قادي الثواب المفترض ان انت تبص عليه لا تركاني الى الكسل فياخذ نفسه هكذا فيحصل ايه؟ يهذبه علم يبقى تهذب معناه انه يشيل حظ النفس زي ما كان الفيروس أبادي بيقول وإبرامه عزما إبرامه عزما قومي لازم تعملي كذا يبرم كأنه بيعقد مع نفسه صفق يبرم فيها عقد بينه وبين نفسه والله لئين لم تفعل لأكونن لك بالمرصاد ومش حدك اللي انت عايزان وحعمل وحسوي مش انت نفسك في الأكلة دي مش أنت نفسك في النوم مش أنت نفسك في الخروجة مش أنت نفسك في الكلمة الحلوة مش هو ده اللي أنت متطلبة طبعا أنا مش مديك فيبرم عزما لإن لم تفعلي لأكونن لك بالمرصاد هعمل معاك واسوي فيبرم عزمه على هذه النية وتصفيته حالا تصفيته حالا تسمع كلمة الحال على طول تروح نحيط قلبك يبتدي بقى إيه مشكلة ان في خبت في القلب يعني خلصنا من حظ النفس النفس عايزة تتسلط على العمل خلصنا من كسل النفس فأبرمنا العزم ويف على فين بقى القلب تعبان القلب فيه آفة فعشان كده ما بيحسش فيحتاج الى ان يصفي قلبه يقلب قلبه على الحتة المنورة اللي في القلب والقلب فيه كده وفيه كده فيه نكتة بيضاء وفيه نكتة سوداء فالجزء ده هو ده اللي يشعره فتلاقيه وهو ساعتنا منقول لك كده لما تيجي تنمي قعد يستغفر لك شوي هيا قلبك قبل ما بتصلي بتصلي سنة قبلية على خاطر تصفي الحال القلب يطهر شوي يبتدي يستشعر بالمعنى ده خدتوا بالكم من ثلاث حاجات تهذيبه علما إبرامه عزما تصفيته حالا والإحسان في الأحوال أن تراعيها غيره احنا قلنا يسا المعنى ده انه ايه يغار على قلبه بعد ان وصل اليه الايمان ان يتلف ويفسد انه لو تقلب بعدما ذاق ربما ينتكس انتكاسة لا يقوم منها يصير اسودا مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه فيراعيها غيره وبتسطرها تظرفا يعني هذه الأحوال يبقى دائما أبدا لا يريد أن يطلع عليها أحد سوى الله سبحانه وتعالى فيسطرها يعني يبقى واقف وفي الصلاة وقلبه وجل فبكى يبقى أشد شيء عليه أن الناس تطلع على هذا الأمر ويراعيها غيره ويصححها يصحح هذا الحال تحقيقا يصححها تحقيقا يصحح هذا الحال بحيث انه يتحقق من كونه على الضرب ابتداء لان الاحوال لا ينبغي ان يقاس عليها الحال ده فضل مش احنا قلنا زمان الاحوال مواهب والمقامات مكاسب الاحوال مواهب يعني الحال ده الأحساس الشعور ده البكاء من خشية الله ده ده هبة من عند ربنا إنما المقام زي الخشية ده محتاج شغل تتعلم وتعرف عشان تصل إلى هذه المنزلة الأحوال مواهب فما تجيش تقول لي أنا اليومين ده الحلو وفايق وحاسس فتحس يبقى هو ده بقى أنت إيه أن أنت كده تمام تمام لا يا حاج الأحوال مواهب ده هبة من عند ربنا فالهبة من عند ربنا دي. يرفعها عنك وقاله دوامه الحالي من المحال فعشان كده بيصححها تحقيقا عشان ما يهثش بمعنى ويكون الشيطان بيغرره يكون ده من التغرير به انما يعرفها بعلامتها لو عايز بقى تشوف البكاء من خشي كان قاعد في الصلاة بيبكي وفي المسجد يا متأثر اول مخرج قاعد يتبص على المتبرجات ايبقى كان ايه ده ايبقى ده كان حال وحال مغرور انما لو الحال ده اثر يوصل لمقام يخلي عنده خشية فلما ييجي يشوف المتبرجة أعوذ بالله إنه ربي أحسن مثوان فهنا يعمل إيه في حال يصححها تحقيقا فهمتم الإحسان الثالث إحسان في الوقت وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط همتك بأحد المعنى في ذلك أن تتعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره يعني يبقى محافظ على وقته لأنه يعرف أن وقته رأس ماله رأس مالك وقتك فالوقت ده هو عارف أنه هيسأل عنه وعن عمره فيما أفناه فيبقى غيران أنه يضيع هذا الوقت دون الوصول ما يتحركش فيه ولا حركة في طريقه الناس بتجري وبتمشي وهو لسه محل كسرش فيبقى محسن في وقته فلا يبعد عن مشاهدة ربه ولا يخلط همته بأحد سوى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى معنى الإحسان يعني توقفنا عنده كثيرا وبالذات في مصطلح الإحسان وتحقيقه لأنه من المعاني المهمة التي ينبغي أن نفهمها وهذا المصطلح من المصطلحات الخاصة في الشرع لأنه المنزلة الأعظم هي منزلة الأحسان فعشان كده احنا محتاجين احنا نقف عند معانيه جيدا حتى نعلم كيف نحقق هذا المعنى ونستفيد من هذا الاسم الكريم اسم الله تعالى المحسن وردت آيات كثيرة فيها بيان لهذا الأمر يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لمع المحسنين ما على المحسنين من سبيل إن الله يحب المحسنين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وهكذا يعني لفظ الإحسان ورد ورد لم يرد في القرآن كما قلنا مضافا إلى الله وإنما طولب به المرء وإن الله لمع المحسنين أي أحسن أنت ما على المحسنين من سبيل وأداء إليه بإحسان هكذا أبدا وردت هذه الصفة هي حق العبد المعنى في حق الله تعالى قال القرطبي هذا المعنى معنى الإحسان راجع إلى معنى الفضل والمنة والهبة فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل المنان الوهاب الاسم يدور حول هذه المعنى المناوي قال في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى محسن قال الإحسان وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرف تعينه فلا فلابد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد فهو محسن صفة لازمة له هو دائما محسن في جميع الأمر لأنه لا يخلو خلقه سبحانه وتعالى من نعمة إما أن يكون نعمة إيجاد فهو محسن في إيجاده لهذا من العدم وإما في إمداده هو ما يقدر يعيش إلا بأنه يمد بالأمور التي بها كمال حياته أو بها مسار حياته فالله سبحانه وتعالى أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد والإمداد ثم أنعم على المؤمن بنعمة ثالثة وهي نعمة الهداية يبقى عندك نعمة إيجاد نعمة إمداد نعمة الهداية فخلق الإنسان في أحسن صورة ثم قال ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال تبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى أنعم على العبد بنعمة الهداية انظر وهو يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن هو أن المؤمن يستشعر إحسان الله به عندما يخرجه سبحانه وتعالى من سجن الشهوات إلى عز الطاعة المؤمن ويستشعر إحسان الله به عندما يخرجه من سجن الخطايا إلى فرج التوبة هي عايزة تتنقش كده دي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وانت كده في بداية التزامك وانت لما تستشعر أنوار الهداية يبقى شعارك وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أنا كنت في السجن ودلوقتي اتفتح الباب يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يبقى كان في السجن ولا أحاطت الخطيئة لفت عليه من كل ناحية يبقى هو في سجن وهو حسب ان هو في العز وفي السعادة فالإحسان من الله من علامات اللطف الإحسان من الله تعالى من علامات اللطف ذكر الأقليشي أن الجود والفضل والإحسان له أنواع قال وذلك ينحصر في ثلاثة أقسام اسمعوا كلام العالي جدا ده قاعدة وواسطة ومتممة بيقول ان الإحسان على الخلق ينحصر في ثلاثة أقسام قاعدة وواسطة ومتممة أما القاعدة فتشمل من الإحسان والمن على ثلاث شعب الاولى اخراجه من عدم الى وجود فمن بادي قاعدة الاحسان اخرجه من عدم الى وجود بمقتضى الكرم والجود قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الثاني بعد خلقه وتصويره احسن اليه فجعله في صورة ادم وهي احسن الصور فقال وصوركم فاحسن صوركم الثالث جعل إياه عاقلا لا معتوها ولا سفيها حتى يمتاز عن سائر الحيوان قال إنا هديناه السبيل قال وهديناه النجدين قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد دي القاعدة أما الواسطة فهي لقسمين الإحسان هنا على قسمين والمن على ست شعب الأولى هدايته للإسلام وهذه أعظم منازل الإحسان إلى العبد أن منى الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الهداية وأكرمه بهذا النور وشرح صدره له أجي واحد اتنين جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الأمم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس أي كنتم في الغيب حتى خرجتهم أخرجت كأنهم كانوا مخبئين وأخرجهم سبحانه وتعالى إلى الوجود بعد أن كانوا في العدم يبقى أول نعمة وأول إحسان إحسان بإسلام اثنين جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممكن كنت تبقى على أيضا التوحيد على الفطرة لكن لست منتسبا إلى أمة الإسلام يعني ممكن كنت تبقى في عهد نبي من الأنبياء مؤمنا به فتبقى على التوحيد إنما المنزل الأعظم ان انت تنتسب إلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة الإحسان الثالث أحسن إليه بأن حفظ كتابه العظيم حتى جعل معجزة الإسلام الخالدة هي القرآن ولم تكن معجزة حسية تنتهي كما كان في سائر الأنبياء إنما جعل هذه المنة العظمة أن امتن على هذه الأمة بهذا الكتاب العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه وبعد شوية منع عليك أن أنت تعرف تبين عن هذا الكلام أن أنت تنطأ بهذا الكلام وأن أنت تتلو هذا الكلام وتتدارس هذا الكلام يقول سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون ابن عباس يقوله ايه فضل الله ورحمته القرآن يقولك اول ما تبقى تمسك المصحف كده تبقى فرحان ان ربنا امتنى عليك ان انت تقرى كلامه الكلام ده لو نزل على الجبال لدكت لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فانظر كيف المنن المنن الرابع علمه بعد حفظه من معانيه يعني اول حاجة ايه الاحسان الفات كان حفظ هذا الكتاب ان جعل هذا الكتاب محفوظا الى يوم القيامة المنا اللي بعد كده انه يعلم الكتاب يعلم كلامه قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واعظم العلم العلم بالقرآن فكل ما شغلك عن القرآن فهو ما شغله الخامسة ما احسن به اليه وانعم عليه من العمل بما علم وهذه ثمرة العلم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يبقى المنه اللي بعد كده وخدم لكم الترتيب أسلم جعله من أمة محمد من علي بالقرآن وحفظه وبعد كده من لي بفهم القرآن وبعد كده من علي بالعمل بالقرآن والعمل بما علم المنزلة السادسة إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده الدعوة وصلت هذه مراتب الإحسان في المنزلة الوسطى احنا خدنا كده الأول القاعدة خدناها إيجاد من عدم اتنين صوره في أحسن صورة ثلاثة عليه بالعقل هنا بعد كده الوسطة إسلام جعله من أمة محمد من عليه بالقرآن بعد كده علمه هذا القرآن جعله يعمل بمقتضاه ثم من عليه بعد ذلك بأن ينال الشرف العالي بأن يلتحق بعمل الأنبياء قال وهو الدعوة إلى الله تعالى آخر حاجة بقى المتممة وهو ما أنعم به عليه وأحسن إليه من إظهار عوارف وإدرار لطائف وهذه تشتمل على أربع شعب في المتممة الأول ما أنعم به عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من تشوه ونقص فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد بهذا الشيء كان هذا من لطفه به وهذه المنزلة ليست كما في القاعدة نقول في القاعدة إيه؟ إنه أحسن صورته هنا ليس فقط الكلام على الإحسان الظاهري وإنما نريد الإحسان الباطن أيضا فالمن هنا به أن يمن عليه بخلق حسن يمن عليه بهذه الأخلاق الحسنة فضلا عن خلق حسن خلق حسن وخلق حسن فمن الإحسان يعني الثاني ما أنعم به عليه من انتظام الحال واتساع المال حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق يبقى المال نعمة طبعا وأنه ربنا سبحانه وتعالى لو هيئ لك الأسباب بحيث أن أنت لا تشغل عنه ويكفيك به أليس الله بكاف عبده تبقى لا شك من أعظم المنى على العبد يبقى النعمة الثانية انتظام الحال واتساع المال يعطيه ما يحتاج الثالث ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة الرفقة الصالحة الرفقة الصالحة التي تأخذه بيده وتحوطه من ورائه وهي مرآة عيوبه فهذه ثمرة هذه الرفقة أن يبصر حاله وفي نفس الوقت تكون عونا له على الطريق قال الشعبة الرابعة ما ينعم عليه من امرأة صالحة موافقة كل ده الحاجات التي تتمم له هذه الأمور إنه يبقى عنده أخلاق طيب وفي نفس الوقت مهيئه عنده بنية جيدة المؤمن القوي خير وأحب وفي نفس الوقت أدى مال يقدر يعيش به ويبقى مش محتاج لحد والدال رفقة وعشيرة وصحبة يأخذ بيده والإنسان اجتماعي بالطبع ثم يمن عليه بالنعمة الأعظم داخل بيته بامرأة صالحة موافقة له خير ما اكتنز الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنيا قال القرطبي وهناك شعبة خامسة وهو ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فهمتم هذا المعنى كل هذا من إحسان الله سبحانه وتعالى على العبد فالمحسن سبحانه هو الذي له كمال الحسن في أسمائه وصفاته وأفعاله قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة فلا شيء أكمل ولا أجمل من الله فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعة الله وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة إن أعطى فبفضله ورحمته وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته هو الذي أحسن كل شيء خلقه فأتقن صنعه وأبدع كونه وهداه لغايته وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه فسبحانه سبحانه أحسن إلى المؤمنين فوعدهم الحسن وعاملهم بفضله وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم حاسبه بعدله فالله محسن في كل وقت يبقى صفة الإحسان صفة من صفات الذات كيف تكون محسنًا ما حظ العدي من هذا الاسم كيف يدعو الله تعالى باسمه المحسن أولًا المنزلة الأولى منزلة الإحسان مع الله يقول الله تعالى وبتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك يبقى أول حاجة دي أحسن كما أحسن الله إليك راقب ربك الوهاب المنان المنعم عليك في كل وقتك ولا تنسى هذا فاستحي منه وحق ذلك حتى أكون مخلصا مع الله حتى أكون محسنا مع الله أول شيء الاخلاص وذلك بأن تضع الآخرة نصب عينيك عشان كده قال لي وبتغي فيما يتاك الله الدار الآخرة فالطريق إلى الإحسان يبدأ من لطف الله بك يبقى أول حاجة عايز تبقى مخلص حط الآخرة قدام عينيك تذكر دائما أبداً أنه ثم تجنة ونار تذكر دائما أبداً أن الموت آتيك لا محالة إما عن قريب لا تتوقع أو على بعيد يمهلك الله سبحانه وتعالى حتى ترجع إليه أول حاجة يبقى إيه؟ عايزة أبقى محسن مع ربنا واحد الإخلاص اثنين التوازن بين متطلبات الحياة والسير إلى الآخرة يجي يقول أنا مش عارف أعيش أحد الإخوة يتكلمني مبارح يقول أخ تزوج من أخته فمنكد عليها بقى أنت بتفتحها عليها الدنيا انت اللي مخليها نجزا أنا هسيب الموضوع كله أنا قلبي بدأ يتعلق بيكي وأنا مينفعش يتعلق بيك أنا لازم أتعلق بربنا وبس وهو مش عارف يعمل التوازن ما بين الأمرين يظن ان هو كده في المقام الأفضل أنه ساعة ما يحصل حاجة ينقطع ويعتزل وليس كذلك الصحيح أن الإنسان المسلم إنسان متزم يعطي كل شيء حقه أعطي كل ذي حق حقه قاله وابتغي ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فعليك أن تحسن في طلب الحلال كما أحسن إليك في الإحلال عليك أن تعطي فضل مالك كما أعطاك هو هذا المال عليك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تبلغ هذا المقام هذا معناه ولا تنسى نصيبك من الدنيا يبقى الدنيا هتاخد وقتها بس مش هتفتنك لانك انت عندك هدف انت مخلص لله انت صادق في طلب رضا الله فبعد هذا كل هذه الامور توضف لخدمة الهدف فمش معنى كده انه مش هيتجوز ومش معنى كده انه ينقطع عن طلب العيش وطلب الرزق وهكذا وبدعوة انه هو ينقطع لله سبحانه وتعالى لا أبدا ده هذا أفضل قال أحمد يسبقنا بكثير أحمد تزوج فصبر المنزل الأعظم أنه يتزوج ويصبر ويحقق مقصود الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر قلبه بذلك إذن يحدث إيه؟ التوازن بين متطلبات الحياة والسير إلى الآخرة هذا هو عين الإحسان مع الله الأمر الثالث اتقان العباد الإحسان إلى الله تعالى في. التعبد قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني يبقى ليه عليك بإتقان العبادة إتقان العبادة ده عشان تبقى محسن مع ربنا يبقى تتعلم فقه علشان خاطر تبقى العبادة على هجي النبي صلى الله عليه وسلم مكتملة للشروط والأركان والسنن مش تتعلم فقها علشان خاطر تزوغ وتشوف لك كل شوية رخصة و... وتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها وقال بها فلان وقال بها علان هذا ليس من الاتقان انت تعلمت ده علشان تعرف تقيم تعلمت فقه العبادات ده علشان تعرف تعبد ربنا صح تعلمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يكتمل ركن القبول ركن القبول المتابعة والإخلاص تثقن في عملك ما يبقاش تعطي الله الفضلة ويبقى حق العبادة هو الفاضل من وقتك الإحسان أيضا مع الله سبحانه وتعالى يتحقق بالمراقبة عشان كده نفس صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان إلى الله تعالى خامسا يتحقق بالشكر نحن عدنا نتكلم طول الجلسة حول معاني النعم وإحسان الله سبحانه وتعالى على العبد في الإيجاد والإمداد وفي الجمال وفي العقل فحق ذلك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الامج الاحسان مع الله يكون بمواجهه الملمات بالصبر عليها قال واصبر فإن الله لا يضيع اجر من الصابرين قال فان الله لا يضيع اجر المحسنين فمواجهه الملمات بالصبر عليها هذا يحقق معنى الاحسان وده حظ العبد من هذا الاسم العظيم الإحسان مع الله تعالى يتحقق بمجاهدة النفس بكظم الغيز ومحاربة الشح وكبح شهوة الانتقام يقول الله قدوا بالكم الذين ينفقون في الصراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فجعل الانفاق وده يحصل به بمجاهدة للنفس ومحاربة للشح وحضرة الأنفس للشح النفس مجبول على لنا ما تنفقش فيجاهد نفسه وينفق في الصراء والضراء ويجاهد نفسه ويكظم غيظه ولو شاء أن يمضيه لأمضاه لكن يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ليعفو الله سبحانه وتعالى عنه فهذا هو عين الإحسان الذي يبلغه هذه الدرجة عند الله سبحانه وتعالى يبقى سابعا مجاهدة النفس بكظم الغيظ وربنا سبحانه وتعالى قال كذلك تحقيق لهذا المعنى مجاهدة النفس قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمعه المحسنين فجعل مجاهدة النفس من علامات إحسان العبد عشان تبقى محسن وتصل إلى هذه المنزلة تحتاج إلى هذا الأوج من هذا أيضا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله من المنازل التي توصل إلى هذه الدرجة يقول والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين على المعنى الثاني وهو معنى الجهاد كان ابن المبارك يقول للغطيفة جميلة يقول إذا أردت أن أتعين الأمر نظرت في أهل الثغور المربطين المجاهدين في سبيل الله فإنهم على الجادة فالله قال لنهدينهم سبولنا فعايزة أشوف الحكاية تبقى صحة ألا أنظر في أهل الصغور وأنظر في صنيعهم فالله قال والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فالله معهم يسددهم ويكلأهم سبحانه وتعالى بعنايتهم إذن هذه المعاني كلها تحقق الإحسان مع الله سبحانه وتعالى يبقى معنا بعض الأمور أيضا نمضي عليها هكذا سريعا كما خدنا الإحسان مع, إيه؟ مع الله هناك الإحسان مع الخلق كيف تكون محسنا كل هذا يدخل في. حظ العبد من اسم الله تعالى المحسن كيف تحسن إلى الخلق تحسن إليهم بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم بما يسبب ناجاتهم في الدنيا والآخرة لسيما من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف وإرشادهم إلى طريق الخيرات والقربات وتحذيرهم من مسالك الشر والهلكة انظر يقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين من عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يبقى أول حاجة من إحسان الخلق أن تعلمهم ما ينفعهم الأمر الثاني حسن معاملة الضعفاء منهم يقول الله تعالى ولا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الأمر الثالث دفع الخصوم والخلافات فلا تخاصمهم من عرف ربه لم يخاصم لم يعاقب لم يعاتب يقول الله ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فهذا من علامات إحسانك للخلق أن لا تعاملهم بمعاملتهم وإنما عاملهم بما تحب أن يعاملك به وبما تحب أن يراك الله عليه من ذلك مثلا معاملة المطلقات او من ينوي طلاقهم تلاقي ربنا يقول الطلاق مرتين فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان في نص في المعاني اللي هو ممكن فيها يعرف يلعب على المراه كيف ما شاء يبتدي يضر بيها يجعلها كالمعلقه واعلم فخلها تركبه وانا بقى هوريها الايام الفل وهكذا ويقول سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان النساء إلى أن يقول متاعا بالمعروف حقا على المحسنين إداء الدية لولي القتيل ينص فيها على إيه على الإحسان يقول فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداءهم إليه بإحسان العلاقات الاجتماعية لسيما ما يتعلق بتبادل التحية ورد السلام كل ذا من الإحسان فيقول إيه؟ وإذا حيتم بتحية فحيوا به بأحسن بأحسن منها أو ردوها العلاقة الاقتصادية يقول سبحانه وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين التحاور والتعايش بين المسلمين واهل الكتاب يقول تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يبقى دائما ابدا نحن نعطيهم وجهه طيبه عن الاسلام فحسن التحاور بين المسلمين الكتاب هذا من الامور التي الاحسان مع الخلق فيصل الى هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى منزلة الاحسان الحوار الفكري والتواصل الثقافي يولي وقل لعبادي يقول التي هي احسن دايما في الحوار ثقافي والفكري دائما ابدا قل اللتي هي احسن حبيبي في الله لو وصلت الى هذه المنزلة الاحسان مع الله والاحسان مع الخلق وحققت حظ العبد من هذا الاسم فأبشر فلو صرت محسنا فإنك ستغنم غنائم ربما لا تجدها في غير هذا العمل الفذ أولا أنت في معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ثانيا الله سيحبك فالله قال إن الله يحب المحسنين وسيتقبل عملك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر المحسنين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وسيجعلك محبوبا من الناس لأن الله سيكون قد أحبك فيبسط لك القبول في الأرض ويكون لك أجرا عظيما في الآخرة فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فستكون آمن من الخوف ومن الحزن وأبشر بالجنة فإنها جزاء المحسنين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولو بلغت منزلة الإحسان فسيمكن الله لك في الأرض يقول تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ثم يقول ولا نضيع أجر المحسنين ويقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالمحسن قريب من رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين المحسن سوف يسر الله سبحانه وتعالى له الأمر فيبشر بخيري الدنيا والأخرة أبشر أخي المحسن فإن الله تعالى قال وبشر المحسنين فالإحسان لا شك منزلة عظيمة ودرجة من الدرجات الرفيعة فلو أحسنت وبلغت هذه المنزلة وحققت هذا الاسم فقد بلغت الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى فأبشر برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبشر بالفردوس الأعلى فإنها مثوى المحسنين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل لنا حظا ونصيبا وافرا من هذا الاسم الكريم الذي بسطنا الكلام حوله ومددناه لشرفه فنسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما ينفعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد على آله وصحبه وسلم